السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فلا يزال الكلام موصولا عن الإعراب وعلاماته وكان الحديث فيما سبق عن الرافع وعلاماته الضمة وهي العلامة الأصلية ثم الألف وتنوب عن الضمة في المثنى والواو وتنوب عن الضمة في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم وثبوت النون وتنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين أما الضمة فلها أربعة مواضع في اسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ثم بعدما انتهينا من الكلام عن الرفع عرجنا إلى النص وعلامته الأصلية الفتحة ولها ثلاثة مواضع الاسم المخرج وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وسبق بأداة نصب وينوب عن الفتحة الألف في الأسماء الخمسة أباك وأخاك وحماك وفاك وذاماك ثم نواصل الحديث عن علامات النص الأخرى قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك نعم اللي فات اللي فات مات ولا لازال فيه روح نعم الألف في علامات الرفع علامة رفع في المثنى والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين يعني مثلا مسلم تقوله مسلمان أما الألف في الأفعال الخمسة فهي ضمير ضمير يدل على الاثنين يتصل بالفعل يكتبان إذا الألف في المثنى متصل باسم مسلمان هذه الألف علامة الرفع في المثنى ليس ضميرا ولكنها علامة رفع تتصل بالاسم ويعقبها نون مكسورة أما الألف في الأفعال الخمسة فيتتصل بفعل وفعل مضارع ويعقبها كذلك نون مكسور ولكن قبلها فعل هذه النون تحذف عند النصب وعند الجزم تحذف من الفعل إذا كان منصبا أو مجزوما أن يكتب أو لم يكتب أما النون في المثنى لا تحذف للنصب ولا للجزم إنما النصب والجر يكون مع الألف تتحول الألف إلى ياء فتقول مسلمان ومسلمين في النصب وفي الجر مسلمين وتحذف النون للإضافة واضح طيب هذا سؤال أنا ما أفهم ما الفرق بين ألف لاثنين في ثبوت النون؟ والألف في الواو ها هو أنت صاحب الورقة الالف في الواو ولا الالف في الأفعال الخمسة تقصد من علامات الرفع الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة الإشكال الآن في الالف الالف علامة رفع في المثنى وإذا اتصلت الألف بالفعل المضارع رفع بالثبوت النون ولكن الألف في المثنى ليست ضميرا بل علامة رفع ليست ضميرا بل علامة رفع أما الألف في الأفعال الخمسة فهي ضمير يعني لما نعرب كلمة يكتبان نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والألف ألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل إنما مسلمان نقول اسم مرفوع علامة رفعه الألف طيب قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وجئنا على هذا مشواهد من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا الماضي نواصل علامات النصب قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السال الكسرة علامة جر أصلي وعلامة نصب فرعيه علامة نصب فرعيه لأن علامة النصب الأصلية هي الفتح ينوب عنها الألف في الأسماء الخمس. وينوب عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم ما ختم بآلف وتاء زائدتين على المفرد وهذه الآلف والتاء تغني عن العاطف والمعطوف نقول مسلمة ومسلمة ومسلمة فنقول مسلمات ما ختم بآلف وتاء زائدتين هذا يرفع بالضم وهي علامة أصلية للرف، وينصب بالكسرة وهي علامة فرعية للنص. إذن الكسر هي العلامة الفرعية الثانية من علامات النصب العلامة الفرعية الأولى الالف لها موضع واحد وهو الأسماء الخمس. الكسرة هي العلامة الفرعية الثانية للنصب لها موضع واحد وهو جمع المؤنث السال ينصب بالكسر قال تعالى الله إن المسلمين والمسلمات خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض سماوات بالكسر والأرض بالفتح سماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات وأعد لهم جنات أعد جنات جنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسره إن المسلمين والمسلمات المسلمين اسم ان منصوب والمسلمات الوحر فعط والمسلمات اسم معطوف منصوب وعن ألامة نصلي الكسر نيابة عن الفتح عسى ربه أن يبدله ازواجا خيرا من كل مسلمات خيرا مسلمات نعم نضغط إلى مجرور لا هذا نعت منصوب نعم نعت الأزواج أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات هذه كلها منصوبة وعلامة نصبها الكسر واضح؟ نعم ظلمة على لا لا هو الجمع المؤنث السالم تتحرك يتحرك ثانيه بالرفع وبالنصف وقد يبقى ساكنا يبقى ساكنا إذا كان معتلا عورة عورات حجرة حجرات وحجرات وحجرات بسكون الجيم وفتحها وضمها نعم قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السال طيب هذه آيات سكتها لتدل على ذلك وتوضحه هل هناك آيات أخرى نسمعها منكم اسم آيات أو أحاديث أو نصوص شعرية فيها جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة منصوب بالكسر نعم إن الحسنات يذهبن السيئات جميع إن الحسنات اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم يذهبن السيئات يذهب فعل والنن النسوه فاعل والسيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابه عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم إذا هنا كلمتان الحسنات والسيئات وكلتا هما منصوبة بالكسرة نعم ويجعلون لله البنات يجعلون البنات لله البنات مفعول به منصوب وعلامه نصب الكسره نعم سماوات هذا مضاف الى سبع سبع هي المفعول به خلق سبع سبع مفعول به سماوات هذا تمييز عدد مضاف اليه مجرور ليعذب الله المنافقين والمنافقات معطوف منصوب علامة نصبه الكسر والمشركين والمشركات معطوف منصوب علامة نصبه الكسر نعم ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات ثلاث كلمات منصوبات بالكسر يرمون المحصنات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر المؤمنات الغافلات نعتان منصوبان وعلامة نصب كل واحد منهم الكسرة نيابه عن الفتحه لأنه جمع مؤنث سالم نعم ولا تكره فتياتكم على البغاء تكره فعل والواو والجماعة فاعل فتياتي مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة واضح نعم نار جهنم. وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم والمنافقات معطوف منصوب علامة نصبير كسر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفع السماوات مفعول به رفع فعل والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الله والسماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم إن الله يمسك السماوات والأرض يمسك السماوات بالكسر والأرض بالفتح يمسك فعل فاعل مستتر تقديره هو السماوات مفعول به منصوب بالكسره والارض معطوف منصوب بالفتح نعم يا الذين امنوا وعاملوا الصالحات عاملوا الصالحات مفعول به منصوب علامه نصبه الكسره جميل نعم ماشي هذه ذكرت ولكنك لم تنتبه نعم هي نعت لما منعوت محذو وأقيم النعت مقامه وعمل الأعمال الصالحات ولأن العمل غير عاقل فيجمع جمع مؤنث فنقول صالح وصالحات واضح مم. نعم إن الذين فاتن المؤمنين والمؤمنات نعم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى ماشي هذا كله معطوف منصوب على نصبه الكسرة نعم سبع بقرات وأخرى يابسات نعم لاخر منصوب علامة نصبه الكسرة وقيهم السيئات مفعول به ثان قي الفاعل أنت والمفعول الأول الهاقهم والمفعول الثاني السيئات نعم ومن لم يستطع منكم طولة ان ينكح المحصنات المحصنات مفعول به منصوب أن ينكح هو المحصنات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سال نريد حديثا آه. لا هذا مضاف قول اللهم فاطر السماوات هذا مضاف إليه يعمل عمل فعله كان يقول اللهم فاطرا السماوات كما في القراءة المتواتره هل هن كاشفات ضره كاشفات ضره بالتنوين والنص كاشفات والنص على أنه مفعول لاسم الفاعل كاشف ضره ذره اقراء عندنا في قراءه عاصم كاشفاته ذره نعم حديث نعم جميل ان الله كتب الحسنات والسيئات حسنات مفعول به منصوب الكسرة والسيئات معطوف منصوب وعلامه نصبه الكسرة حديث آخر إن الله يأخذ السماوات على اصبع مفعول به منصوب على المنصب الكسره نعم بصيغه الجمع لعن الله زوارات القبور زوارات زوارات مفعول به منصوب على المنصب الكسره نعم فمن اتقى الشبهات شبهات مفعول به منصوب على المنصب الكسره هذا جميل نعم لا هذا نعت لكلمات اعوذ بكلمات مجرور بالباء. بالباء التمات نعت للمجرور طيب هذه كلها أمثلة لجمع المؤنث المنصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة قال وفي بيت الشعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها هذا جاء فيه خبر جواب الشرط جمله اسمية الله يشكرها طيب قال و... نعم لا ما هو استدل بها على الفاء لا تلزم يعني الغالب النيتت وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وهذا هو الموضوع الوحيد وأما الياء فتكون علامة للنصب نعم هذه النسخة التي معي كأخطأ نسخة طيب اشتب على هذا على هذا السطر وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع <تصفيق> وأما الياء وهي العلامة الثالثة في علامات النصب الفرعية الأولى الألف ولها موضع واحد وهو الأسماء الخمس. العلامة الثانية الفرعية للنصب هي الكسر لها موضع واحد وهو جمع المؤنث السال. العلامة الفرعية الثالثة للنصب هي الياء ولها موضوع المثنى وجمع المذكر السال. إذا الألف رأيناها علامة رفع في المثنى وعلامة نصب في الأسماء الخمسة. ممكن يأتيك السؤال هكذا كما ذكر اذكر المواضع التي تكون فيها الألف علامة, علامة إعرام تكون علامة رفع في المثنى مثل هذان خصمان وإن طائفتان وتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة يا أبانا يا أبانا استغفر لنا إن أبانا لفي ضلال مبين وهكذا الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع وسبق بيان المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره الألف والنون أو الياء والنون هذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف مسلمان ومسلمين وجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره الوا والنون أو الياء والنون أغنت تلك الزيادة عن العاطف والمعطوف يرفع هذا بالواو كما سبق وعندما ينصب ينصب بالياء ينصب بالياء المثنى كما قلت إما آخره آلف ونون أو ياء ونون آخره نون دائما ونون المثنى مكسور هذان خصماني هذان خصماني بكسر النون وإن طائفتان بكسر النون النون في المثنى دائما مكسور والذي يتغير الألف الألف تصبح ياء إذا كان الاسم المثنى مرفوعا وجدنا الألف هذان إذا نصب حولت الألف إلى ياء حولت الألف إلى ياء فأصبحت الياء علامة إعراب تدل على نصب المثنى تدل على نصب المثنى واضح؟ نعم مرة ثانية لما نقول مسلمان هذا مثنى لأن آخره ألف ونوت هذان الحرفان الألف والنون زيادة على المفرد مسلم لو كنا مسلمين هذا أيضا مثن لأن آخره ياء ونون زيادة على المفرد مسلم فالمثنى دائما آخره نون ونونه مكسورة ونونه مكسور ولكن قبلها ألف أو قبلها ياء الألف إذن هذه الكلمة مرفوع فنقول حضر مسلمان ان وجدنا يا أن فهذه الكلمه إذن اما منصوبة واما مجروره رايت مسلمين قرات ايتين اعطيت مسكينين درهمين خلاص ال الاسم الثاني المنصوب بالياء هو جمع المذكر السالم ينصب بالياء طيب اذا سيحدث لبس في المثنى والجمع هذا آخره ياء ونون وهذا آخره ياء ونون الفارق بينهما فيما قبل الياء وفيما بعده <تصفيق> معنى مسلمين ومسلمين فقبل ياء المثنى فتح وبعدها كسر تقول مسلمين مسلمين فالميم قبل ياء المثنى مفتوح والنون بعد ياء المثنى مكسور مسلمين مؤمنين كتابين أما ياء جمع المذكر السالم فقبلها مكسور وبعدها مفتوح مسلمينا مؤمنين هذا واضح فالياء في المثنى ياء لين والياء في جمع المذكر السالم ياء مد درستم التجويد؟ الياء في المثنى مسلمين هذه ياء لين كما نقول قريش بيت قبلها فتح أما إن كان قبلها كسر فهي ياء مد ولين. نقول مسلمين مسلمين هذا واضح أم نعيد قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. طيب نريد على ذلك شواهد من الكتاب ومن السنة إن المتقين في جنات ونهر المتقين اسم إن منصوب علامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لانه جمع مذكر سالم. إن المجرمين في ضلال وسعر مجرمين اسم إن منصوب علامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا. نعم نعم مثنى هذا مجرور. تحت عديني ما هو نعتل المجرور تحت عديني صالحين نعتل المجرور هذا نرجعه للحديث عن الليه علامة الجر الفرعية الياء في المثنى وجمع المذكر السالم فاحفظ هذا سيأتي في حين نعم نريد منصوبة <تصفيق> نعم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان وجد رجلين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لانه مثنى. مم. نعم نعم. أرنا اللذين هذا اسم موصول منصوب مفعول به أرنا اللذين مفعول به منصوب علامة الياء فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين خالدين هنا حال أنهما اسم أن الضمير الهاء وخبر أن في النار شبه الجملة وخالدين حال أنهما في النار حال كونهما خالدين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء نعم أين المنصوب بين فئتين هذا مجروب أرجئه للدرس القادم و... نعم فواجد ولا واجد ها أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان وجد امرأتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى نعم نعم اه. نعم اه طائفتان خير ألف ونون هذا دليل رفع وليس دليل نصب إن, إن شرطي على رأي الكوفيين طائفة مبتدا وعلى رأي البصرين فاعل والفعل محذوف يفسره ما بعده وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين نعم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين خلاص أمر المؤمنين مفعول به منصب الياء بما أمر به المرسلين مفعول به منصب الياء لأنه جمع مذكر سالم نعم ورافع أبويه أصلها أبوين مثنى أب وأب أصلها أبو فحذفت منه الواو عند التثنية ترد الواو فنقول أبوان ها مثل أخ نقول أخوان فعند التثنية ردت الواو المحذوفة ثم هنا الكلمة مفعول به وهو مثنى ولذلك نصبت بلياء ورافع أبويه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتح على نوم ثنى وحذفت النون للإضافة اصلها ابوين له فأرادت جاءت الإضافة مع الاسم حذفت النون أبويه قلها مضاب إليه نعم تشهد شهيدين مفعول به فإن لم يكونا رجلين خبر يكون منصوب على الياء لانه مثنى لذلك معنى شهيدين مفعول به رجلين خبر يكون وأين اسمها؟ اين اسم يكون؟ أريد القوم مستيقظين فإن لم يكونا ألف اثنين. وهذه سنحتاجها في المجزوم بحذف النون. فإن لم يكون ألف اثنين هي اسم يقول رجلين خبر يكون وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر لأنه مثنى. نعم يا صحيح. واضرب لهم مثلا رجلين. مثلا رجلين. رجلين منصوب وعلامه نصبه الياء جعلنا لاحدهما جنتين جعلنا جنتين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء نعم اين المثنى لا ايدي يد تجمع على أيدي وايادي اما المثنى فنقول يدين يدين نعم هذا مضاف اليه يديهم ضف اليه نعم غير المغضوب مغضوب مضاف لغير ول معطوف على المجرور هذا ياتي في المجرور لا لا لا في لا يعمل شيء نعم الجنتين مضاف اليه نعم ماشي اذ ارسلنا اليهم اثنين اذ ارسلنا اثنين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وهكذا بدل من مثلا الله اعلم نعم ذو اليدين مضاف اليه اليدين مضاف لذو مجروء علامه جره الياء نعم طيب نكمل تفضل تحذف للاضافه ها فقط مؤمنا قريش سيدا سيدا القوم في الاضافه فقط. نون المثنى والجمع جمع المذكر تحذف عند الاضافه فقط ولن تخطف الأصرف كده عندكم حاجات تانية يعني الله أعلم كل ها كل جديد, كل جديد عندكم <تصفيق> طيب إن جد شيء فأخبرنا <تصفيق> ننتفع به ها طيب قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون حذ النون هذه العلامة الرابعة للنصر فتحة والف ويا وحذ نون هي العلامة الرابعة ها نعمها الفتح العامة الاصليه الكسره في جمع المؤنث السالم الألف في الأسماء الخمسة الياء في المثنى وجمع المذكر السالم هذه العلامة الخامسة من مجموع العلامات حذف النون وهي العلامة الرابعة من العلامات الفرعية لأن النصب له خمس علامات وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وهذا النون. هل تحفظون المتن اولا بأول طيب فهذه العلامة الخامسة من مجموع العلامات والرابعة من العلامات الفرعية قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الافعال الخمسة التي رفعها بثبات النون ثبات وثبوت ثبت ثبوتا وثباتا الافعال الخمسه سبق ذكرها كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه إذا اتصل واحد منها بالفعل المضارع قيل له إنه من الأس... من الأفعال الخمس. طب لماذا خمسة ولم نقل ثلاثة؟ لأن ألف الاثنين لا حالة وواو الجماعه لا حالتان وياء المخاطبه لا حالة واحد. طيب إذا خمس حالات للضمائر الثلاثة لذلك قيل أفعال خمس. مثالها. يقرآني وتقرآني يقرؤون تقرؤون تقرئين هذه الأفعال الخمسة إذا لم تنصب ولم تجزم رفعت وكان رفعها بثبات النون يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون وهكذا فإذا نصبت يعني سبقت باداه من أدوات نصب المضارع مثل أن ولن وكي وحتى إلى آخره فإن هذه الأفعال تنصب بحذف النون تنصب بحذف النون قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنى الفعل تنال والفعل تنفق والفعل تحبون وكل فعل منها اتصلت به واو الجماعه وهو فعل مضارع لذلك هذه الافعال الثلاثه من الافعال الخمس تنالوا تنفقوا تحبون هذه أفعال الخمس تحبون لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم لذلك رفع بثبوت النون مما تحبون أما الفعلان تنال تنفق فكل واحد منهما سبق بأداة نصب الأول سبق بلن ولن تنصب ألم أقل لك إنك لن تستطيع تستطيع منصب بعد لن وعلمت النصب الفتح أما لن تنالوا الاصل تنالون بثبوت النون لما نصب حذفت نونه لن تنالوا فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل حتى تنفقوا مع الفعل العادي المجرد من هو الجماعة وغيرها لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى حتى يرجع منصوب يرجع منصوب بعد حتى حتى تنفقوا نصب بحذف النون لأنه من الافعال الخمس لان اصل الفعل تنفقون تنفقون واضح طيب مثال اخر قوله تعالى ولستم لستم باخذيه الا ان تغمض فيه تغمض منصب بعد ان وعلامة نصب حذف النون لأنه من الافعال الخمس أن تقول إنما أشرك آباؤنا تقول منصوب بعد أن وعلامة نصبه حذف النون نعم حتى يشهد وفرواح حتى يقول يشهد ويقول مضارعان منصوبان بعد حتى وعلامة النصب وحدة ويحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة نعم ولن تفعلوا ولن تفعلوا منصوب بعد لن ان ينفعوك بشيء وبعدها ان يضروك ينفعوك يضروك منصوب بعد ان وعلامه النصب حذف النون لماذا انت ساكت يا عبد الله قل اسمعنا صوتك لا اسكت الله لك حصه ليس البر أن تولوا وجوهكم أن تولوا ولا يولي وأنتم تولونه فلما تنصب تقول أن تولوا منصوب بحذف النور لانه من الأفعال الخمسة وأين صاحبك نور ليس موجودا غاب اليوم لعل المانع خير وأن تصوموا خير لكم تصوم منصوب بعد أن وعلامة النصب حذف النون قل أبا عامر ان إن شرطي إن تستفتحه هذا مجزوم سنحتاجه نرجئه للدرس القادم هذا منصب الفتح. نعم. أن يوحد الله حديث معاذ أن يوحد الله يوحده نعم. لام الأمر لا لو كانت لام الأمر لقال ولتكمل وليطور بسكون الله إنما لما كسرت هذه لام التعليم ولتكملوا العدة ولتكبروا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا لتعلم ولا بالتعليل والفعل منصوب بعده علامه نصبه حل وليقترف وليقترف ولي ولي اي نعم بالكسب نعم من انصار التوحيد بقى. ولن تستطيعوا ان تعدلوا تحدي انا مش واحد فضل الله كلنا اصحاب التوحيد الحمد لله هذا خلط ترى خلطا طيب واحد انت الاول وبعدين بقى في المساله هذه طيب ولن تستطيعوا ان تعدلوا تستطيع منصوب بعد لن وعلامه نصبه حذف النون نعم لا ناهية تجزم وانتم تعلمون هذا مرفوع بثبوت النون نعم تمسنا تمس منصوب بالفتح بعد لن ليس فيه ألف اثنين ولا هو جماعة ولا يأموا خطط إذن هو مما لم يتصل به شيء فينصب بالعلمة الأصلي الفتح قل إبراهيم طيب يصلون هذا مرفع بثبوت النور صلوا عليه هذا فعل أمر فعل أمر مبني ماشي يعني جميل كويس يعني انت فاكر مجزوم هذا كبر مقتا عند الله ان تقوله ان تقوله منصوب ما لا تفعلون تفعلون مرفوع بثبوت النور نعم ان تتوب مجزوم مجزوم بعد ان الشرطيه هناك ان وهناك ان ان تجزم ان شرطية تجزم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح انت تذاكر تنجح ان تنصت تفهم إنما أن تقول هذا أن إما إن لي تجزي. حتى يعطوا الجيزية اولم لم يعلموا مجزوم نعم إن هذه جازمه إن شرطيه جازمه ارسلهم نعم نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكذا نعم يا يحيى تس لا ليس منصوبا اصلا ده هو مؤكد بنون التوكيد مع واو الجماعه شغلا نعم لا لا هذا أيضا مؤكد نعم حتى يروا العذاب الأليم حتى يروا هذا منصوب بحذف النون بعد حتى نيابة عن الفتح واضح يا شباب ها واضح طيب فعل مع المثنى منصوب فعل مع الف الاثنين منصوب مائم. ها ها مع الاثنين منصوب مائم. فعل مع الف الاثنين منصوب ها هناك من تحضر في هذا لا من الحديث ها. هذا ما مرفوع يقتتلان نعم إن مجزوم إن تتوب طيب زاك الله خير آه. سوره الكهف فاراد ربك أن يبلغ أشدهما هي الأصل يبلغاني فنصب بعد أن وعلامة نصب حذ النون ويستخرج كنزه معطوف على المنصوب فمنصوب علامة نصب حذ إنون إن كذلك. قرنا هذا فعل ماض وليس مضارعا، فليس معنا في الباب من أساسه، ولا من أصله، ولا من فصله. إشمعان. طيب نكمل ولا نكتفي؟ نعم. طيب الواجب قبل الاختبار هات هات الناس الذين لم يحضروا الواجب لماذا لم يحضروا حتى الآن عليه درجات هذا الواجب عليه درجات ويسلم الواجب لاخيكم محمد النادي يتلم ولا يجمع ما تشافهم وهم يتلموا نفسهم خلاص ماشي كيف يا نادي كيف حتى يراك القوة هذا الذي يجمع الواجب ها؟ خلاص الواجب الآن هات هات عشر جمل هات عشر جمل فيها كلمات من منصوبة بعلامات النصب المختلف بعلامات النصب المختلف يعني كلمة منصوبة بالفتحة كلمة منصوبة بالكسرة كلمة يعني تستوعب الخمس علامات الأصلية وهي الفتحة والفرعية الأربع الأخرى الكسرة والأنف والياء واحد عشر جمل من القرآن من الحديث من الشعر وهكذا اختبار الآن تختبرون هناك دولة خمس واجبات سحر على بعض يكتب على مثلا واجب ذلك أول يخوى الذين يكتبون الواجب يكتب على كل ورقة هذا إيه؟ أول واجب هذا الثاني هذا الثالث يرقم الأوراق هذه هذه المرة الخامسة في الواجب خمس مرات هذه الخامسة خمس مرات اكتار <تصفيق> اين السؤال ماشي. اذكر علامات الرب فاصله ثم اذكر ما يرفع بالواو مع التمثيل اذكر علامات الرب فاصله عن الفصله ها تعرفونها فاصله ثم اذكر ما يرفع بالواو مع التمثيل إذن السؤال من جزئين علامات الرفع وما يرفع بالواو وتمثل فقط الله ما تريد مع التمثيل لعلامات الرفع علامة الرفع كذا وكذا, وكذا تذكر مثالا وما يرفع بالواو تذكر مثالا اذكر علامات الرفع ثم اذكر ما يرفع بالواو مع التمثيل نعم كل علامة عليها جملة يعني مثلا علامات الراقع نفرض انهم عشر علامات فرضا ستاتي على كل واحدة بجملة هذه عشر جمل واللي بيرفع بالواو خمسة متى يبقى خمسة عشرة جملة ونسمهم على ثلاثة اطلعوا كامل عندك اثنين، ماشي. <تصفيق> خدمات يا